حكايتنا يا روح قلبي حكاية وما فيش, فيش للشق بيننا نهاية من قولني ده الحب ابتدى ولا عمري عشيت أنا بالشكل ده من قولني ده الحب ابتدى ولا عمري عشيت أنا بالشكل ده غير لما لقيتك كوي show day وقابلت كتير قبلك وقليل ولا مرة الشوق صهرني الليل كتير قليل ولا مرة شو صهرني الليل شفتك ونسيت روحي حبي شفتك ونسيت روحي حبي عشت انا بالشكل ده اول عمري بالشكل ده غير لما لقيتك يا حكايتنا روح قلبي حكايه وما فيش للشوق بنا نهايه حكايتنا روح قلبي حكايه فيش للشوق